كرا ميكروسكوب الميكروسكوب بيوريك الصوره دي اهو بقى لا اقولك عليه تكسرنا ده اهو ده المنظر الصحيح اللي بيتنقل في الميكروسكوب انه مش يعني قدام كان يوريك شكله جه وكان انا دي لقيت الخلايا هنا ملها. كبير خلايا هنا كده كبير وازاي عارف عارف ان الحته دي كم فيها ايه الضفره والخلايا كبرت عشان تغطي الضفره صح كلام يا هي دي في الستيكرا ميكروسكوب انه بيعد النمبر مش بس النمبر وكمان ايه الشكل الشكل الاندوثيليال تفتكر معك يا ابني اه لو الاندوثيليال بي لك كبيرة فيه ايه مكانها الضفره برافو عليك بس تمام الا الاندوثيليال بيعمل ايه المنسيليا مجدعا بالإيه؟ كوريال دي هو إبريشن المنسيليا الكاونت بنقول بلنعجه بجهاز اسمه نجل برق ميبروشكور نرجع كل اللي احنا ونهب عين نخذ للسطور ماشي؟ هجعان الأبثيليا وليسوا عاديين كده الأبثيليا تدباليس كويمة فرقزها الثقنة 50 متر وقدوته على الريجيليشن واضيع عاجزةً بيتكاوم من كان طبعا؟ 3 طبعا المنسيليا الكاملين القدام ده لو تقاطع يلحم فيبروز <تصفيق> لا لو تقاطع مش هيوضل فيبروز بس هيخبر مكالة كورنيا كريمة خلاص ماشي يوماع تقاطع إجراب الأساسي اللي احنا هوتع فضل مين؟ هتعرف. فضل مين؟ باللسترو يشعرون لخمس صدقات فضل ايه بك؟ باللستروما من باللستروما ممكن نفس الاللستروما والله بطاياك اه اه اه طبعاك وادري تمام يعني الموعد ده مش على باذن الله بعد يوم الاربعاء الساعه 9 برضو انا اكرر ان مش عارف طيب قوي انا بعد 10 والحاجات ان شاء الله باجي عندي 4 كويس تمام ده بقى الساعه 10 طيب إذا سمحتوا في النوع قد تكون حصة كايق مليلهم بذكرة تعالوا بقضاء الاستروف الاستروف إذا قلنا قلنا السكنة اشكلا بتاع قدر كلها. أفضل خمسين في المية من هذا السجل يعني الاستروف يسموه السبستانشاب بروفل هي الأجاس هي المية السكنة بالذكورية مو عظم الكورنيا إز سعين في المئة يبقى تسعين في المئة عند الكورنيا الفكرة معايا إز سعين في المئة تتاولي الصرومة من ايه تتكون من layers او لملي من الكلازن بونت أو بونت 250 لملي من الكلازن بوند. عاديد نتكلم على لملي وكلازن بونت دي مرشوفة ازاي بصدر انا لو دي كده اتفرر ايه ايه؟ ده ده ده فرينس طبقات طبقات بتاع, بتاع الكولاج مصر دي كل الطبقات مقصوصه كده. كده, كده يعني علاقتها ايه بالقرنيه الطبقه والطبقه <تصفيق> <طولة> وراها <تصفيق> والطبقه وراها الطبقات دي علاقتها ايه بالقرنيه اصلا طب واحد فرينس يا لين انت ثاني طب كده يبقى الطبقات عاملين ايه مع بعض على ايه زاويه كويس يبقى الطبقات علاقتها في بعض بين بين ديكولر وايه كله ماله الطبقات لا لا الطبقات عديها بين السبس دي دي انا طالعه <تحضة> ربنا حاطط فيها مادة عجيبة أو بصوا تعالوا ترضيه ده ما انتوا ادي طاقه اللي وراها من تحت ده كده ليه زي ما في ايه ما بين البوند البوند في السبس اللي السبس دي تقول انا الله ربنا حاطط فيها مادة اسمها نيوكو كل التجاريب او جراوند تاب طب اشمعنى ده <تشمع> ربنا سبحانه الله اختارها ديما الضوء لا الماده اللي لها نفس معامل انكسار الكلازيم بظ يعني الضوء لما يجي يخبط مع القرانيه الضوء اللي يجي يخبط القرانيه مش هيتعامل معها لانها ايه فانبر معامل الانكسار هنا زي هنا زي هنا زي, زي كل حته يبقى الضوء يتعامل مع القرنية مش على النافذه الصيفه على انها ايه فانبر هنا فانبر هنا وان لين يبقى ربنا حاطط في النص هنا ميوكو بوليسكرايد شماله لو مغيرت الزوايا لو نقص معامل الانكسار بتاع الكوليد جيمب عشان كده الضوء هيميل او التشتيت والزقره يتعامل ون ايه هو اللي انت معايا كويس طيب ادى شديه صغره كان الضوء يخش في السبايدر ده يروح كده الضوء الصغير كده الضوء ايه يتشقق خلاص يبقى سبحان الله في ايه بقى او الفايبر دي بتتبع في ايه اللي ما بينها ميقوا قولي شكرين اشمعي باني اتنا ميقوا قولي شكرين عشان نفس معامل الانكسار مهمة دي يا جماعة كثير دي شكلها في السنتر زي البليتري بطل البتاع في السنتر الفايبرز ما لهم؟ من, من بعضه ومضغوطين أمي يا جماعة في السنتر اكما علم في السنتر الفايبرز مضغوطين ارعيه كل من رجلية البليتري كل بريش. بريش. بريش. ده ده اللي هيحصل بينهم ايه؟ بين صح ترينه ده دلوقتي ان يتكون هنا بيت ضخمه اللي السبس اسمه اسمها لم او لاكر في سستم الفايبرز مضبوط ايه؟ خلاص هو ليه كل ما نروح ناحيه الفاي... الباريتري كل ما الفايبرز تقب بعض هيتكون هنا لم سبيسز او لاكر في اللم سبيسز دي في تو تايب إيه اللي هاي؟ الإسويس؟ هي, هي, هي بالآه؟ بالأزرق في 2-5 أو في واحدة اسمها Fixed كيراتو 5 أو كورنيا لكربات إذا في واحدة Fixed يبقى التانية مش Fixed التانية اسمها Wondering ماكورو يبقى تلزري وقصة كورنيا بيتركز جدا كميات الزينة الإسماء إيه وإيه؟ Fixed كيراثة انا ومندريكم على البروتيز تعال ناخد وظيفة الخلايا نبصوا يا جماعه لو جينا كورنيا الاصل كورنيا الاصل دي نفسك تحط فيها إيه فايبروس نفسك تجيب لها فايبروس وتحطها هنا عشان تعمل فايبروس وقيلي مين بتاع الموضوع ده لا لا ليه بتكتب كيراتوسايت دي هي الخليه المفروض انها برانسنج كده فديت الكيرات فايز دي اتحولت لايه في فايبروس والزمان ممكن تعملك الشيء. يبقى اه ما هي وظيفة الستكس كيناتو سايت تقدر تتحول الى فازماتكم تساعد في الهيم يبقى الستكس كيناتو سايت او الفورنيال كوربات مهم عشان تعمل ايه بتساعد ايه؟ في الايه كليرنج لو كان بيظبط الهيم طيب والله الخلايا الثانيه في وندرنج مخلوفه دي مهمة عشان حاجة ثانيه بقى عشان الهيم لو فينا انفلايشن في الكرده الخلايا دهي تطلع من دول ايه دول اللمبر بروبس الخلايا طلعت من اللمبر بروبس بتيت اتعمل مع الايه بعدين فانا مش انا فانا بطلع في الخلايا ترجع ثاني طنبره عشان من الفكس الفيكس الكراتوسائي كميلي والواندين والفاجس بسكتب القرية في حالات ايه؟ السير <تسجيل> هو ده صورس الفيكس الكراتوسائي ده الوحيد للفاي يا يعني الوان عندي كوريا أثر وعايز ألحمها للفاي بروز أخلق كل الكراتوسائي اللي عندي ولسه محتاج أكثر مين المين في صورس تاني للفاي أهم من الفيكس الكراتوسائي دا الدم الايه؟ الليمبل ايه؟ بكتب كده اني بيه على كم؟ sources of fibroblasts inside the cornea قولهم انت بقى عشان تعمل هيني جواب باكورنية source of fibroblasts منين والنمي؟ الليمبل بلاسس كده 5 والاهم منين؟ ليمبل بلاسس من الليمبل خلاص؟ تيجي نراجع للسرومة كان 5؟ كان طيب ولكن كنت لازم طيب إنه سيد أنا في النص في الفريق الجاي في السنتر ما تروفي في البرينج ريفي إدبيش والدسبينز الخلايا واحدة متسقة واحدة فكت بتساعد الهيلاك واحدة واندرنج عشان اللي ما شاء الله إللي